بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد تعالنا في تفسير صورة الفرقان إلى قوله تعالى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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا يقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله في مختصره من كلام الحافظ بن كثير في معنى هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكه أي بالرساله كما نزل على الأنبياء كما أخبر الله تعالى عنهم أيضا في قوله قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله ويحتمل أن يكون مراضهم هنا لولا أنزل علينا الملائكة أين راهم عيانا فيخبرون أن محمدا رسول الله كأنهم إما طلبوا يبقى كل واحد منهم ينبأ على حدة فينزل عليه الملائكة بالوحي وإما على الأقل يكون معنى طلبهم أنهم طلبوا أن تأتيهم الملائكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم تخبرهم أنه صادق يقول وقالوا أو نرى ربنا يعني كأنهم بيقطعوا الأمل في أنهم يؤمنوا بمجرد الحجج التي أتتهم ولهذا قال تعالى إجابة على هذا الطلب لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ثم بين لهم أن هذا الطلب يجاب ولكن في وقت لا ينفعهم حينئذ إجابة هذا الطلب ولا ينفعهم الإيمان فقال يوم ما الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم بل يرون الملائكة في يوم لا بشرى لهم فيه يومئذ وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه اخرجي ايتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي الى سموم وحميم وظل من يحموم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن، فيضربونه لهذا قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهم فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات ثم قال ويقولون حجرا محجورا أي وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم هذا على أحد الأوجه هذه الايه ان هذا الكلام من كلام الملائكة فإذا كان هذا القول من قول الملائكة فيكون معناه أنهم يخاطبون الكافرين قائلين لهم حرام عليكم الفلاح وإن كان القول من قول الكافرين فكأنها استعاذة حينما يرون ملائكة العذاب ولكنها استعاذة لا تنفعهم حينئذ ثم قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها من جاء لهم شيء لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص وإما المتابعة شروط قبول العمل ثلاثة الإيمان بالله ابتداءا ثم في كل عمل من الأعمال الإخلاص ومتابعة السنة فهؤلاء يفقدون أحد هذه الشروط بل قد يفقدونها جميعا فحينئذ يكون هذا العمل مع أنه عمل من المشركين بقالهم طاعات كانوا يقومون بالحق البيت كانوا يصلون الرحم كانوا يطعمون الضيف ولكن كل هذا لا ينفعهم لأنه فقط شرط قبول العمل فجعلناه هباء منثورا معلوم الهباء يعني ما يكون من ضوء الشمس إذا دخل في مكان مغلق تجد غبار يعني بسيط جدا أو ما يكون مما تثير الدابه خلفها من غبار أي ما يكون هذا شيء وإن كان له حقيقة مادية إلا أن صاحبه لا يستطيع أن يتحصل منه على شيء لا تستطيع أن تجمع الغبار الذي تخلفه الدب إذا صارت ولا تستطيع أن تجمع ذرات الغبار التي تثيرها الشمس إذا دخلت في مكان مغلق كل هذا, هذا كأعمال هؤلاء القوم لا يخضرون على شيء مما كسب. ثم قال أصحاب الجنات يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة أي إذا كان هؤلاء قد صارت أعمالهم هباء منثورة فإن أصحاب الجنة يكرمهم الله تبارك وتعالى بالدرجات العالية والمقام الأمين وحسن المنظر كما ذكرنا نحن الآن في القطعة الثانية من الصورة الربع الثاني تقريبا من الصورة وهو يتشابه إلى حد كبير جدا في مقاصده مع الربع الأول منها بيد أنه يختلف عنه في وقعه ويختلف عنه في ترتيب عناصره وهذا كما ذكرنا نوع من إعجاز القرآن في التفنن في عرض الفكرة الواحدة بأساليب متنوعة كلها كاف شاف في أعلى درجات البلاغة وهذا أكثر اعجازا للخلق لانهم إن عجزوا أن ياتوا بمثل الآيات الأولى مع أن نفس المعاني ماذا يمكن أن تأتي بعبارات وباداء في نفس درجة البلاغة ولكنها أيضا تعجزهم وهكذا كما ذكرنا إن كان الآيات من أول الصورة إلى هذا الموطن ذكرت ما يتعلق بعقيدة المشركين في الله وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكروا من معاثير تحججوا بها تمنعهم من الإيمان ثم واجهتهم الآيات بالمانع الحقيقي من إيمانهم بقوله تعالى بل كذبوا بالسع وكان هذا هو المدخل اللي منه انتقلت الآيات من عرض ما يقول هؤلاء إلى النظارة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعير وبعد النظارة بالساعة ذاتها أو بالسعير ذاتها بالنار جاء بعدها إن وأبلغ من ذلك ان في عذاب قبلها كمان وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تعالى هنا ابتدت الآيات وقال الذين لا يرجون لقاءنا مش هي دي بل كذبوا بالساعة الترتيب هنا معكوس بس الآيات كانها بتعاد ثاني لكن هنا تقدم السبب الذي حجزهم عن الايمان فكان الايات الأولى كانت تتكلم هم بيقولوا ايه والدخرت ذكر المانع الحقيقي من الإيمان لهم إلى نهاية تقرير أقوى لهم وبعدين بيتعادل كلام تاني تفنن في تقرير الفكرة وأعيادتها على القلوب والعقول ومن كان له قلب فليعي هنا يبقى بدأت الآيات هنا من حيث انتهت الآيات التي قبلها الآيات التي قبلها كان بعد معارضة الكلام كله انتهت إلى بل كذبوا بالساع طب هنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا يبقى هم دي تكافئ تماما بل كذبوا بالساعه ومع اعاده ذلك في نوع من التنوع في ذكر ما اقترحوا مع انها كلها داخله في نفس الاطار اقتراحات يزعمون يتعللون بها عن الايمان قالوا لولا انزل علينا الملائكه أو نرى ربنا بقى هنا يعني من نفس الجنس اللي اقترحوه قبل كده واقتراحات يتعللون بها عن الإيمان والمانع الحقيقي أنهم لا يرجون لقاء الله المانع الحقيقي أنهم كذبوا بالساعة ولكن لما ذكر هنا بعض العلل الأخرى كان الجواب مناسب لها فالعلل هنا فيها قدر من الاستكبار والعتو أكثر لأنهم يروا أنفسهم في منزله أعلى من أن يسمعوا لرسول بشري مع أن نعمة إرسال الرسول البشري أعظم نعمة لهم أن الله تبارك وتعالى يعلمهم بنفسه ويعرفهم بنفسه ويرسل لهم من يعرفهم بحقيقة وجودهم وبمصيرهم ومآلهم فيعرضوا عن ذلك فيشترطون لا بد وأن يكون مع هذا الرسول البشري رسول ملكي أو أن يروا الله تبارك وتعالى ذاته الذي يستشعر بالخطر الذي يرجو لقاء الله لو أنهم يستشعروا أن في حساب وفي جزاء وفي جنة وفي نار اللي بيستشعر الخطر ما, بيشت... ما لا يتشترط مثل هذه الاشتراطات بمعنى انه يكفيه ان يأتيه السبيل الواضح الذي يطمئن اليه انه سبيل النجاة فيسارع اليه ولكن هذا كله ناشئ من انهم كذبوا بالساعة وانهم لا يرجون لقاء الله هنا من اللفتات البلاغية الجميلة ايضا انه في اجاباتهم على ذلك قدم قد ما يوهم إن اجيبوا الى كلامهم يوم يرون الملائكة، إذن يبقى في يوم سيرون الملائكة، وهذا ثم كان الإجابة إن لا، دام إجدهم طلب خالص. يوم يرون الملائكة لا بشرة يوم للمجرمين، فهذا من ألطف ما يواجه به المعاند في صور البلاغة في إنه يوهم بأنه أجيب إلى طلب، يعني طلب غير منطقي وغير عادل. ولا ينبغي أن يجاب إليه فيكون من نوع الاستهزاء به والتبكيته على طلبه الغير مناسب ذلك فقدمت الآيات بالك إن من النادر في الكلام المعتاد أنك تقدم الظرف يوم يرون أنت هتقول يرى الم... لو هتقول الكلام بتاع ابتدائي زي ما قلنا قبل كذا لأن دايما يجي ال الم... المستشرقون والمنصرون وهما حد حدود علمهم في علم النحو ابتدائي او اعدادي او كتاب القواعد الأساسية في النحو والصرف ده او هم يتجاهلون ولكن راس انت هتقول ايه لما تيجي تقول الكلمة دي ضع هذه الكلمة في جملة من تعبيرك زي ما يجيبوها في الامتحانات يقول يرى المشركون الملائكة يوم القيامة وهم مبرزون لهم علامات الغضب ده ده الكلام ال... ال... أو قولك ده كلام البشر ونحو أو... أو ذلك لكن ها هنا باب التخديم والتأخير في اللغة كما ذكرنا هو ده أبواب البلغ لكن اللغة العربية خلق الله طولك تعالى قبل أن ينزل القرآن وفيها هذه السمة ربما الكلام ده بأش مساعد قوي في اللغات الأخرى ليه اللغة العربية فيها حاجة اسمها علامات الإعراب أنت ممكن تنقل المفعول قبل الفاعل بس دام انه هو منصوب بقى معروف ان هو ايه مفعول فاللغة العربية بابواب التقديم والتأخير فيها اوسع بكتير جدا من اي لغة تانية الله تبارك تعالى خلقها واختارها لينزل بها هذا الكتاب بالخطر فانا قدم الظرف عشان يوهم ان في يوم سوف يجابون الى طلبهم يونا يرون الملائكة ثم تكون المفاجأة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا من طبعا الأعمال مخلوقة أعمال العباد مخلوقة والله ترك تعالى يعيد خلقها يوم القيامة على هيئات كما يعيد خلق العمل الصالح والعمل الفاسد في القبر على هيئة رجل يعني طيب الرائحة يؤنس صاحبه بالنسبة للعمل الصالح او العكس بالنسبة للعمل الفاسد تخلق الاعمال خلق اخر كما ان الله صيام والقيام وقراءة القرآن كل دي اشياء مخلوق انت بتقرا قرآن بتحرك لسانك بتحرك شفتيك بتحرك هواء كل دي خلق يخلقه الله عز وجل خلقا اخر يوم القيامة فيكون عمل العباد لكي يوذن فيخلق وخلق آخر يوذن به وكذا يكون خلق أعمال العباء الكفار التي ظاهرها الصلاح ولكنها مفتقدة لشرط الإيمان بالله وشرط الإخلاص لله تبارك وتعالى إن هذه الأعمال تأتي هباء منثورا، وهذا المعنى جاء في القرآن بعدة تعبيرات، وذا أيضا كما ذكرنا من حسن التفنن جاء تشبيه بالسراب كما في قول تعالى والذين كفروا أعمالهم كصراب دقيقة، صراب في صحراء يحسبه ضمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح وهذه كلها من أبلغ الأمثلة وكلها تدور حول معنى واحد أيضا كما ذكرنا افتتاح السورة كتب بتقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبالتالي نحن نتوقع ان النظارة في الصورة تكون اكثر من البشار. ولكن وظفت فيها البشارة احيانا من باب الموازنة والمقارنة وبضدها تتميز الاشياء فكما كان ايضا في الايات الاولى احنا قلنا احنا كأن نفس الافكار ونفس العناصر بتتكرر بصياغة أخرى وبتنوع في الأذاء أثناء عرض ما يلاقيه المشركين من عذاب قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون هنا أيضا في ثنايا عرض ما يلاقيه هؤلاء قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل فأنظر إلى كيف تقرر نفس الأفكار بألفاظ وآيات تضارع اخواتها في البلاغة والبيان والافحام وكل ذا ينزل منجما والمشركون عاجزون عن معارضة الآيات الأول وعاجزون عن معارضة الثانية والثالثة وهكذا ومن المعاني ما تكرر في القرآن مرات عديدة وفي كل مرة يتكرر بتنوع في الاداء والنظم والتشبيهات والتصويرات وكلها كاف في تحريك القلوب لمن احضر قلبه عند سماع القرآن اكتفي بهذا القلب صلى الله عليه